علي يا علي علي يا علي علي يا علي مرابع تلولي حيدر يا حيدر يا علي يا حيدر يا علي حيدر يا حيدر يا علي شي حتى نوصفك يعجز قلم في الشاعر قرآن بالكويان مثلك من ولد يا أولي ويا اخر ينجر فكي بحور الشعير تغرق دلوذي بساتير يفتخر بيك المقطع يلقى فيه وكلمطلع يفتخر بيك المقطع يلقى الأزلي حيدر يا حيدر Yeah, I ونفس النبي عيد حيدار من نور خالقهم سواء والنور ما يتغير تميز ماكو كل فرق حيدار بطاهم كان بعد نبي يا غايتي ويا مطلبي لكن فلا بعد نبي يا غايتي ويا مطلبي قال النبي انت الولي هدر يا حدر يا حيدك يا علي حيدر يا حيدك يا علي انت السناد وانت الذريع وانت الحصين وانت السور وانت الذي بضي ريحك ويزور وانت الذي يمتوب بيتك كل المجرات تدور كل حرف من اسمك يسين للبشر اعظم بيس نور والشمس من النجاف له للأرض ترسل نور والشمس من نشعاعك بتنوير ويريب أطباعك شمس الله صاحت مش علي حيدر يا حيدر يا علي حيدر يا حيدر يا حيدك يا علي حيدر يا حيدك يا علي سبحان ربي صورك معجزة الله بخلقي نار غضب عن ناصبي وللشيعي اكريك كل شي عي اصبر على البلوه تدريك تعيد حقا يوم القيامه لو عطش يرويه وين تالسا بقيت انت الصراط الطويل وبالمحشرين تلساقي انت الصراط الباقي وبالمحشرين تلساقي والشيعة صاحب منهلي حيدر يا حيدر يا مورا بعيني سلاهوني يا حاج يا علي مورا بعيني سلاهوني يا حاج يا علي الشاعر نجيب ياسين عطش